والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه إنا لا نضيع اجر المصلحين الذين يمسكون بالكتاب يعني يتمسكون به تمسكاً تاماً ولهذا جاءت مشدد للمبالغة وأقام الصلاة واضح إنا لا نضيع أجر المصلحين المترقب أن يقال إيش؟ أجرهم أن يقال أجرهم لكنه قال سبحانه وتعالى أجرى المصلحين ولم يقل إنا لا نضيع عجرهم فأفاد عندكم وأفاد والصواب فأفاد كما في الأصل عندي فأفاد ثلاثة أمور فأفاد ثلاثة أمور أولا الحكم بالإصلاح للذين يمسكون الكتاب ويقيمون الصلاة ولو قال إنا لا نضيع عجرهم لم لنا أنهم مصلحون <تصفيق> <تصفيق> لما قال إن الله ذو عرش مستقيم عرفنا أن هؤلاء مصلحون ثانيا أن أن الله آجرهم نعم لإصلاحه وهذا إفادة العلية ثالثا أن كل مسلح فله أرض غير مضان عند الله تعالى واضح طيب إذا هذه ثلاث فوائد شئنا سذنا الرابعة للاظهار في مقام الإظمار ثم قال وقد يتعين الاظهار يعني في مقام الإظمار كما لو تقدم الضمير مرجعان يصلح عوده إلى كل منهما استوى منهما لعندي منهما مرجعان يصرخ عوده كيف ما عندكم بس ساعتين <تصفيق> نعم شلون اصرخ من من الثاني طيب يزنن كما اذا ضمنه مرجعان يصرخ عوده الى كل مذه والمراد احدهما مثاله: اللهم أصلح للمسلمين ولا تأمرهم وبطانة ولا تأمرهم إذ لو فعل وبطانتهم يكون المراد بطانة المسلمين لو قلت لو كان الدعاء اللهم أصلح للمسلمين ولا تأمرهم وبطانتهم بترجمة نعم يحتمل انها المسلمين ويحتمل أنها ولاة الأمور فحين يدني يتعين أن تظهر لئلا يحصل الالتباس وهذه قاعدة معروفة في, في النحو أنه إذا, إذا خيف الالتباس وجب أن يحول الكلام إلى ما ليس فيه التباس نعم نعم يا جحية صلى الله عليه وسلم هل يحتمل أن ترى الكتاب هل يعني إلى الكتاب إيه يعني يدون أي يعني الدعوة, الدعوة إلى الكتاب من جنة تمسك به يقول هذا كأعلى عبد الله شيخ على ندعو الله إيه لا يبين في هذا بين لكن لا في يعرف ما يعرف النساء نعم هم أجاو جاو لكنهم يقولون جبريل هم مجرد ما يقولون جبل الأخطى على جسالة وكانوا مرسل إلى محمد إلى علي فذهب إلى محمد فهم كفار نهي أشكا ثلاثة نعم ثلاثة ثلاثة, ثلاثة. طيب. ضمير الفصل ضمير الفصل حرف بصيرة ضمير الرفع المنفصل يقع بين المبتدأ والخبر إذا كان معرفتين ويكون بضمير المتكلم كقوله تعالى انني انا الله لا اله الا انا وقوله وان وان وان تكرر في الكتاب طبع الثاني الآيات الثانية يعني مراجعة صحيح. وقوله وإنا لنحن الصافون وبضمير المخاطب كقوله تعالى كنت انت الرقيب عليهم وبضمير الغائب كقوله تعالى وأولئك هم المفتون وله ثلاث فوائد الاولى التوكيد فان قولك زيد هو اخوك اوكد من قولك زيد من اخوك الثانية الحصر وهو اختصاص ما قبله بما بعده فإن قولك المجتهد هو الناجح يفيد اختصاص المجتهد بالنجاح الثالثة الفصل أي التمييز بين كون ما بعده خبرا أو تابعا فإن قولك زيد الفاضل يحتمل أن تكون الفاضل صفة لزيد صفة لزيد والخبر منتظر ويحتمل أن تكون الفاضل خبرا فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبرا لوجود ضمير الفصل <تصفيق> نعم. ضمير الفصل يقول الأنهالي إنه ضمير إنه حرق حرق بصيرات ضمير الرأس المنفصل وبناء على ذلك يكون لا محل له من الإعراب لا محل له من الإعراب قال الله تعالى لعلنا نتبع السحره ان كانوا هم الغالبين ولو كان لهم حلم الاعراب لقال هم الغالبون لكنه ليس لهم حلم الاعراب اذ انهم حرف يقع بين المبتلى والخبر اذا كان معرفتين اذا كان معرفتين جاء ضمير الفصل بين الخبر والمبتدا وسواء كان منسوخين ام غير منسوخين يعني يعني لا سواء نسخ الخبر المبتدا أو لا ويكون بضمير المتكلم وبضمير المخاطب وبضمير الغائب يعني ياتي بكل صور الضمائر بضمير المتكلم كقوله تعالى إنني انا الله لا اله الا انا اين ظن الفصل سامه آه. انني انا الله هل هو واقع بين مبتدا وخبر معرفتين؟ الجواب نعم لان الا في انني ضمير والضمير معرف واسم الجلاله معرف ايضا انني انا الله وهنا واقع بين مبتلى وخبر من سخين او لا طيب من سخين ويكون ايضا بضمير مخاطب كقوله كنت انت الرقيب عليه كنت انت الرقيب اين البصر، انت وهو واقع بين مبتلى وخبر كلاهما معرفه وهل هما من سخان او لا نعم بلا ولا لا ولا نعم نعم أينه طيب هما من سخان بكان ترفع المبتدا وتصبر الخبر ويكون في ضمير الغائب كقوله تعالى وأولئك هم المفتخوم أولئك هم وقعت بين معرفتين لأنهم تدا والصبر وهما معرفتان أولئك اسمشاره وهو معرفة والمفلعون محلم بأس بين مفلع وخبر منسوخين أو غير منسوخين غير منسوخين والأمثلة فيها المنسوخ بإن واخواتها والمنسوخ بكان وآقواتها وغير المسوخ. وهو كثير في القرآن وكذلك في كلام العرب كذلك في الشعر فما فائدته له ثلاث فوائد. الفائده الأولى التوكيد فإن قولك زيد هو أخوك أوكد من قولك زيد أخوك صح يقول زيد أخوك زيد أن زيد أخوك لكن يقولون هو أخوك هذا أقوى أقوى من قولنا زيد اخوك والثاني الحصر وهو اختصاص ما قبله بما بعده فان قولك المجتهد هو الناجح يفيد اختصاص المجتهد ايش بالنجاح وغير المجتهد لا نجاح له وربما يعبر بعضهم فيقول يفيد الحصر يفيد الحصر والمعنى واحد يفيد الاختصاص او يفيد الحصر الثالث الفصل أي التمييز بين كون ما بدا خبرا أو تابعا فإن قولك زيد الفاضل يحتمل أن تكون الفاضل صفة لزيد والخبر منتظر زيد الفاضل فيتشوف المخاضل وش فيه زيد الفاضل يكون خبر من الفاضل محبوب. واضح طيب فإذا أتيت بضمير الفصل فقل زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبرا للمبتداء ولهذا سمي ضمير فصل يعني يفصل بين الخبر والصفة قال فانت هو الخبر المتضل ويحتمل أن تكون الفاضل خبرا فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين ان تكون الفاضل خبرا لوجود ضمير الفصل لا. ايش لا لا ضمير الشان ضمير وله محل من الاعراب ويكون محذوفا لكن ضمير الفصل موجود نعم خبر ممتد خبر وخبر مستهدف هنا أو حالية عبدالله بن عوف عبد. هل هذا التقرير يدل على ضعف بعضهم حينما يقسمنا الخبر إلى جملة بسمية ويمثلون لها بقولهم وهب لنا من ل... يقولون يعني إنك أنت وهب لنا من لديك رحمة إنك أنت الوفاة فيقولون انت ضمير منفصل مبتدا ثاني قل يعني خبر اي هذا ضعيف لانك اذا اعرفت هكذا لازم من هذا ان يكون خبر جمله والاصل في الخبر ان يكون مفردا وفات علينا فوائد ضمير الفصل اي الصفات يعني التفات تحويل اسلوب الكلام التفات وليس هو التفات القلب نعم الالتفات تحويل اسلوب الكلام كلام من وجه إلى آخر. وله صور منها اولا الالتفات من الغيبه الى الخطاب فقوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين تحول الكلام من الغيبة إلى الخطاب في قوله إياك. ثانياً، الارتفاع من الخطاب إلى الغيبة كقوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم. بحول الكلام من الخطاب إلى في قوله وجرين بهم. ثالثاً، الارتفاع من الغيبة إلى التكلم كقوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً. فحول الكلام من الغيبة إلى التكلم في قوله وبعثنا رابعا الانتفات من التكلم إلى الغيبة كقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك فحول الكلام من التكلم إلى الغيبة في قوله لربك وللانتفات فوائد منها أولا حمل المخاطب على الانتباه تغير وجه الأسلوب عليه ثانيا حمله على التفكير في المعنى لأن تغير وجه الأسلوب يؤدي لأن تغير لأن تغير وجه الأسلوب يؤدي إلى تفكير السبب ثالثا دفع السآمة والملل عنه لأن بقاء الأسلوب على وجه واحد يؤدي إلى الملل غالبا وهذه الفوائد عامة للتصفات في جميع صوره أما الفوائد الخاصة فتتعين في كل صور في, في كل في كل صورة حسب ما يقتضيه المقام والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ولله الحمد رب العالمين وهذا فيه براءه اختتاء تعرفون براءه اختتاء أن يؤتى في آخر بما يدل على الانتهاء وذلك أن البحث الأخير هو الالتفات يعني كاننا التفتنا عن هذا إلى اخر طيب الانتفاضة يقول هو تقول الأسلوب أتحول الأسلوب الكلام من وجه من وجه إلى آخر وراء صور دكنا منها أربعة الأول الانتفاضة من الغيبة إلى الخطاب في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياه نعبد عبده وإياه فحول الكلام من الغيبة إلى الخطاب في قوله إياه أين الغيبة؟ الحمد لله رب العالمين تتحدث عن غاش الرحمن الرحيم كذلك مالك يوم الدين كذلك إياك نعبد الآن تتحدث عن مخاطب إياك الفوائد الثلاثة التي ذكرنا موجودة هنا وهي حمل المخاطب على الانتباه والثانيه حمله على التفكير في المعنى والثالثة دفع الاسام هو الملل هذه فائده فوائد عامه في كل الجبال لكن الخاصة هنا انك لما عاثنيت على الله تعالى بما عاثنيت عليه بما أثنت عليه به من كونه رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كانه بهذا الثناء صار حاضرا امامك فقلت اياك نعبد واياك نستعين فبعد الثناء عليه جل وعلا حضر في قلبك كانه امامك فقلت اياك نعبد